مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاً ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. 111. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية 112. إن الذين صالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من 117. وقالتها الأنهار قالدين فيها أبدا 118. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه